وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إلَّا بِعِلْمٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ عَمْلٍ ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير